ومن حيث خرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا جوهم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون